لما قالوا فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر ان الله معهم اينما كان ثم ينبئهم اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَن نَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاهْوَ نُهُوا عنه وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وإذا جاء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 لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم واذا قيل ان شذو فاشذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 مِنْ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا يُونُ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَتاهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا العزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون يدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا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 حزب الله انا ان حزب الله هم المفلحون